وطبعاً لازلنا مع باب معرفة علامات الإعراب وقد وصلنا معكم في باب معرفة علامات الإعراب إلى ماذا؟ إلى الاسم الذي لا ينصرف فعرفنا الاسم الذي لا ينصرف وعرفنا أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما عرفنا أيضا ماذا آخر عرفنا العلل التي تكون لفظية أو بيننا العلل التي تكون لفظية والعلل التي تكون إيش؟ معنوية ثم قلنا وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف في الاسم الذي لا ينصرف طبعا ممكن أن نلخص ما سبق في مسألة الاسم الذي لا ينصرف لأن الاسم الذي لا ينصرف يأخذ حيزا كبيرا في أبواب النحو مثله مثل جمع التكسير تقريبا ان الجموع تأخذ حيزا كبيرا جموع قلة وجموع كثرة فيحتاج الطالب إلى أن يضبط الأوزان ليعرف الجموع وأنواعها وأنثلتها وكذلك الاسم الذي لا ينصرف لأنه جاء على غير أصله فلذلك يمكن أن نقول, الاسم أن, نقول أن الاسم الذي لا ينصرف لا يخلو من حالتين أو قل ينقسم إلى قسمين علم وصفة فإن كان علما فيمنع من الصرف لعالميته وهذه العله ماذا قلنا في الدرس الماضي عله معنويه, علة معنوية. وهي واحده من علل مع أو مع واحدة من علل الست والعلل الست هي لفظيه العلل الست هي لفظيه ما هي هذه العلل الست اولا التانيث التانيث عندما نقول التانيث بغير الف يعني كفاطمه نعم وحمزه وزينب لان الف التانيث لها حكم خاص سياتي ان شاء الله ثانيا العجمه العالميه والعجمه العالميه معنويه العجمه لفظيه مثلا من ذلك في اسماء الانبياء ادريس عليه السلام إبراهيم عليه السلام فهذا ممنوع من الصرف المانع له من الصرف العالمية والعجبة أو ثالثا التركيب المزجي والمزج طبعا الخلط كما سبق أن قلنا لكم بعل بكة بعل كانت وحدها بكة وحدها فمزجنا الكلمة في أخرى فقلنا بعل بكة وأصبحت علامة كذلك معدي فأصبحت علامه والبطل المغوار المجاهد المقدام الصحابي الجليل معدي كريبة معدي كريبة ممنوع من الصرف المانع له من الصرف العالمية والتركيب لا تقول التركيب فقط والتركيب المجلي أو العالمية وزيادة الالف في زياده الالف والنون لفظية يعني عله لفظيه ولا معنويه عله, علة لفظيه الليله المعنويه عندنا علتان الاولى العالميه الوصفيه والوصفيه والعلميه معها ست علل وهي لفظيه وهي التي نعدها الان هي التي نعدها وأما الصفه فمعها كم علا ثلاث علل هذا باختصار زياده ألف والنون يعني كعثمان ورضوانه ووزن الفعل وزن الفعل على وزن افعل كاحمد او يزيد هذا ممنوع من الصرف المانع له من الصرف العلميه ووزن الفعل وكذلك عمر ممنوع من الصرف المانع له من الصرف العالميه والعدل معدول عن ماذا؟ عن عامر عن عن ولذلك يقول كما كان يقول أحد مشايخنا عند التدقيق وإنعام النظر في هذه العلة أخرى وهي العدول قد نجد ما هي معدول عن ماذا؟ عن عامر كيف معدول عن عامر؟ فلذلك قالوا الى النحو تشم ولا تفرك وهذه عبارة شيخنا الشيخ عياد رحمه الله تعالى علل النحو تُشَمُّ ولا تفرق إذن هذا هو القسم الاول العاميه عله معنويه معها, معها كم عله لفظيه سيتي تعليل هاي القسم الثاني الوصفيه الوصفيه عندما يكون وصفا يمنع من الصرف المانع له من الصرف الوصفيه هذه الوصفيه علت ايش ايش هي هذه العله الا لفظيه ولا إلا معنوية؟ علة, علة, عله معنويه عله معنويه اذا هي واحده معنويه وثلاثه معها كيف هي لفظية لفظيه أذكر هذه الثلاثه العدل العدل زياده الالف واللام وزياده ماذا العدل اخرى اخرى أخر. او عمر او عمر هذا علم مثنى ثلاث رباع ها مم. هذه العلميه والعد عفوا الوصف والعدل العلة المعنوية الوصفية والعلة اللفظية العدل كذلك عندنا من العلة المعنوية الوصفية ومعها عله أخرى لفظية زيادة الالف والنون عطشانة جوعانة هذا ممنوع من الصرف لماذا المانع له من الصرف الوصفيه هل الوصفيه والنون وزيادة, وزياده الالف, وزيادة الألف ثالثا الوصيه وزن ماذا وزن الفعل أفضل وأحسن افضل واحسن على وزن افعل نعم. مررت بافضل باخيار باحسن ممنوع من الصرف المانع له من الصرف الوصفيه الوصفيه وزنه وزن هاو. هو ما قسمنا بقي لنا ماذا؟ بقي لنا ما فيه علة واحدة تقوم مقام, تقوم مقام علتين العلة الأولى صيغه منتهى الجمعة وما كان كل ما كان على صيغه منتهى الجمعة وهي كل جمعين هذا ضابطه كل جمعين بعده الف أو بعد الف كل جمعين بعد ألف فيت بعد ألفين تكسيره حرف تكسيره حرف مثلا مساجد أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن بشرط أن يكون الوسط ساكنا كما صابحة كما صابحة هذا اليوم من الصرف والمانع له من صفر صغات منتهى الجمهور أو كان مخطوما بألف التأنيث وألف ألف التأنيث هي من منها هل ممدودة أم مقصورة؟ كلاهما كلاهما أحسنت ألف التأنيث الممدودة كحمراء وخضراء وعاشراء إذا كانت ممدودة أو كانت مختومه بآل في التأنيث المقصورة كحبلة ودعوة ودعوة إذا ماذا نحصل من هذا ان موانع الصف إحدى عشر ستة مع العالمية وهي ماذا أذكرها هكذا بسرعة التأنيث هذه مع العالمية التأنيث والعجمه التركيب التركيب المزجي لا بد ان تتم التركيب المزجي وزياده الالف والنون الفعل ووزن الفعل الفعلي زياده وركزوا معي وزياده الالف والنون لانه سياتينا على وزني عثمان او عفان وقد يكون مصروف وقد يكون ممنوع من الصف. ركزوا معي جيدا ووزن الفعل العدل العدل الوصفيه مع التانيث العجمه تركيب مزجي زياده الالف والنون وزن الفعلي السابسة ماية العدل وثلاثة مع الوصفيه ما هي مع العد العدل زيادة الألف والنون وزن الفعلي. الفعلي إذن هذه كم هي؟ المجموع كم؟ أربعة أربع علامة المجموع 11 علامة 11 علامة ستة نفضية مع العالمية وثلاثة لفظيه مع الوصفيه كم المجموع؟ تسعة العالمية عشر عشرة الوصية أحد عشر ده عشرة عيلة كل واحدة منهما تقوم ما قام علتين كمل مجموعة ألف والتنيث سواء كانت مقصورة أو مندودة وصيغة من تال جموع كمل مجموعة ثلاثة عشر ثلاثة عشر تعلات ثلاثة عشرة عيلة آخر وصيغة منتج الجموع وا و الف التاليف انا اسالكم سؤالا لماذا سميت هذه الصيغه بصيغه منتج الجموع ليس بعدها جدا سميت هذه الصيغه صيغه منتهى الجموع لان جمع التكسير اذا كان على هذه الصيغه لا يمكن جمعه بعد ذلك مره اخرى يعني الى هنا انتهت الجموع طيب اذا سئلتم لماذا لا يمكن جمعه بعد ذلك مرة أخرى؟ لماذا؟ لماذا؟ الجواب أن يقال لأن هذه الصيغه غاية وأقصى جمع التكسير غاية وأقصى جمع التكسير أما إن كان على غير هذه الصيغه فيمكن جمعه جمعة تكسير مرة أخرى من منكم يذكر لنا المثال على ذلك؟ من منكم يذكر مثال الأصل الأصل بضم العنزه والصاد الاصل جمع ماذا جمع تكسير لاصيل لاصيل واصل الجمع يجمع على ماذا على اصى واصل تجمع على ماذا على اصائل لاحظتم جموعا اصائل منتهى هذه الصيغه السيره هي منتهى الجموع هل يمكن ان نجمعه جمع تكسير بعد ذلك مره اخرى ام لا يمكن لا يمكن, يمكن. اذا شوفوا لاحظ اصل جمع لماذا جمع تكسير لماذا هذا لاصيل لاصيل واصل الجمع يجمع على ماذا أصال. اصل يجمع على هذا أصال. على أص... اصا على آصار وآصار تجمع على ماذا؟ آصار تجمع على ماذا؟ على أصائل وأصائل تجمع بعد هذا ولا لا, لا, لا تجمع؟ لا تجمع, لا لا تجمع. لا لأن هذه صيغه انتهى إليها أو انتهت إليها كل الجموع هذه غاية وأقصى ما فيه هل يمكن أن تجمع بعد هذا هذه السيغة جمعا آخر؟ نعم كيف أذكر؟ جمع احسنت قد تجمع هذه الصيغه جمع السلامة صواحب صواحب الذي هو على صيغه ماذا جمع على صواحبات صواحب هذا على وزن ايش فواعل على وزن فواعل فواعل على وزن صيغه منتهى الجموع يعني يجمع جمع اخر ولكن هو جمع سلامه يعني الجمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم طيب ما هو مثال لصيغه منتهى الجموع امثلتها كثيره مساجد مساجد اذا كان أوسطه الف بعدها حرف ثالثها الف بعدها حرف مصا مساجد او كان اوسطها الف بعد بعدها ثلاثه احرف اوسطها ساكن ساكن لابد لا بد ان يكون مصابيح فمساجد مررت بمساجد ها بمصابيح كيف تعربها مررت فعل وفاعل بحرف جر مصابيح او مساجد مخفوضان بفتحه نائبة على ماذا نيابه على ماذا عن الكسره في اي موضع ان تكون الفتح نائب عن الكسراء في, في الاسم الذي لا ينصرف ومن الذي منع صرفه منتهى صيغه منتهى الجمهور وهي علة واحدة مقام قامت مقام علتين احداهما من جهة اللفظي اللفظ الأخرى من جهة المعنى طيب ما هي احداهما من جهه اللفظ من جهة اللفظي هي هي كونها جمعا هكذا قل هي كونها جمعا هذه من جهات إيش سيرة يعني العلة قامت مقام علتين إحداها من جهة اللف والأخرى من جهة المنه يعني واحد كاننا نستخرج منها علتين فذكر لي إيش هي العلة اللفظية في سيرة متجددة شو هي كونه صيغه منتاج جموع او كونها هي كونها جمعا او كونه جمعا والاخرى من جهه المعنى ما هي معكم اخرى من جهه المعنى ما هي هي كونه لا نظير له في الاحد هذه من جهه المعنى هي كونه لا نظير له في الاحد يعني في الافراد لا يوجد له مثل. نظير فاذا هذه صيغه منتهى الجموع الا واحده قامت مقام علتين احداهما من جهه اللفظ ما هي هي كونها او كونه جمع, جمع. جمع. واخرى واخرى جمع. او الاخرى من جهة, من جهه المعنى وهي جمع. كونه لا نظير له في الأحد. لا نظير له في الأحد يعني في الافراد لا نظير له في الافراد ولا فرق أيضا بين أن يكون بعد الألف حرفان كما قلنا على مساجد هذا الذي قلنا كما نقوله في مساجد نقوله في مصابح لا فرق في كونه, كونه, بعد, الألف كونه بعد الألف حرفين كمساجد أو ثلاثة أحرف أو بشرط أن يكون وسطها ياء ساكنة كمصابح ولا فرق أيضا أن يكون أولها ميما مساجد، مصابيح قناديل قراطيسة سواء كان أولها كان أولها ميما أو لم يكون هذه صيغة متأجمة واضحة؟ طيب ألف التأنيث ألف التأنيث في عله واحدة صحراء ها؟ فيها ألف التانيث حب الله حب الله ألف إيش؟ مقصورة هما ممنوعان من الصرف المانع لهما من الصرف ألف التانيث عله واحدة قامت مقام علة ألف التانيث قامت مقام علة طيب ركز مع احداهما من جهه الله ما هي؟ دلالتها على التانيث وهي التأنيف داوما من جهة اللفء وهي التأنيث والأخرى من جهة المعنى كونها لازمة للتأنيث اي نعم وهي لزوم التأنيث وطبعا علامته سواء كانت مقصورة أو أتي أو مندودة ولذلك ابن مالك يقول وأرف التأنيث مطلق المناء صرف الذي حواه كيف ما وقع؟ يعني وقعت ممدودة أو وقعت مقصورة يمكن الآن أن نلخص ونقول إن جميع ما لا ينصرف إثنى عشر نوعا وطبعا يقولون خمسة في النكره والمعرفة يعني ما لا ينصرف إثنى عشر نوعا خمسة في النكره والمعرفة والسبعة في ماذا؟ في المعرفة اي نعم و في المعرفه بشرط ما هو الشرط ما هو الشرط لا تنكر بشرط ان لا تنكر اما اذا نكرت كيف تكون اندك تمنع من الصرف ولا تصرف؟, تصرف تصرف تصرف اذا نكرت مساجد حبله ثم حمراء بعدها وسكران يتنوه احاد وأحمر فذي سته لم تنصرف كيف ما اتت يعني كيف ما وقعت سواء اذا ما عرفت او تنكر يعني سواء كانت معرفه او نكره لا فرق يعني كيف ما اتت ت تمنع من الصفر فذي سته ثم قال وعثمان إبراهيم طلحة زينب وعثمان وابراهيم طلحه زينب وما عمر قل حضر موتى مصطر واحمد واحمد واحمد فعدد سبعه جاء صرفها اذا نكرت والباب في ذاك يحصل اذا نكرت والباب في ذاك يحصى انا اسالكم سؤالا تنبهوا لوجيدا العالم اذا نكر العالم اذا نكر يصرف العالم إذا ها؟ العالم إذا نكرة. يعني أصبح نكيرة عالم معرفة، لكن دخلت عليه علامة التي جعلته نكيرة. العالم إذا، ها؟ لا سمعت لكن صراحة بقوة الوصف أنا أسأل الآن العالم إذا نكر يعرب الليل من الصرف، آه؟ طيب إذا نكير يعرب كيف؟ يمنع من الصرف ولا يصرف هذا هو هو يعرب يعرب سواء كان مصروفنا أو نوع من الصرف يعر يعني يمنع من الصرف أم يصرف؟ اذا طيب طيب قاعده العالم اذا نكر صرفه العالم اذا نكر صرفه لانه عندما ينكر كيف يصير يصير الشيء الذي يسمى بذلك الاسم يصير الشيء الذي يسمى بذلك الاسم فاذا قيل مثلا رب عثمان عثمان ممنوع من الصرف هل نقول رب عثمان ام نقول رب عثماني لان رب معروف ان الاصل فيها ان تدخل على ماذا الجر حتى اذا كان الاسم ممنوع من الصف يكون مجرور لكنه يمنع من الصف هذا ما قلتم شيئا لا تجعلني اقول بعد جهدين جيد في السر الماء من رب عثمان ولا رب عثمان. أولا تذكرون أن رب يعني تكون حرف جر بشروط أن تكون في سبل الكلام وأن يكون موصوفا ونكرة وأن تدخل على المنكر موصوفا، ها؟ مُنكر موصوفا. رب رجل ولذلك سبق قلنا وكل ما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل ولذلك قال الملك وبرب منكرا وبرب منكرا ثم قال ايضا وما رووا من نحو ربه فتان نظر يعني ورد ربه ضمير أعرف المعارف فمضمر أعرفها ثم العالم فإذا قال ربه هذا نظر سويا ما سُمع يُقال وما لا فلا ولا يُقَس عليه. فإذن ماذا نقول محمد سعيد؟ نقول رب عثمان ولا رب عثماني أنت اسمك ماذا نقول رب عثمان ولا عثماني؟ رب عثماني ركزوا رب عثماني لماذا؟ لأن عندما تقول رب عثماني كأن معناه ك... عرفنا لكن إيش معناه؟ لشيء سمي رب شخص مسمى باسم عثمان رب عثمان رأيته كأنك قلت رب شخص مسمى باسم عثمان رأيته رأيته ومعلوم كما يقول علماء اللغة أن كون الشخص مسمى بذلك الاسم صفة أم ذات صفة لا ذات. فهو الصفة تلها هت... تهذف هل فهمتم فأنتم... هذه القاعدة أعيد ها هل فهمتم هذه القاعدة؟ طيب قاعدة العالم إذا نكر كيف يصير صرف صرف ويكون معناه ماذا يصير معناه ماذا؟ الشيء الذي يسمى بذلك الاسم طيب. أعطني مثالا رب, رب عثمان أو رب إبراهيم أو رب عمري فيكون معناه ماذا؟ ماذا يكون معناه؟ رب شخص مسمى باسم عمر أو باسم عثمان أو باسم إبراهيم رأيته ومعلوم عند علماء اللغة يقولون إن كون الشخصي الشخص مسمى بذلك لاسمه صفة أم ذات هذا الشخص المسمى بهذه الصفة صفة لا ذات فلو قلنا ذات يكون مصر فيه لمن ونصر واضح الآن لا. لا. جيد الفهم جيد طيب هذه قاعدة مهمة للبولاء وما يقال في عثمان يقال في إبراهيم ويقال في عمر أنا عمر من لي مررت بعمر، مررت بعمر، مررت فعلو فعل، بحفور، بحفور عمر، عمر مجنون، وعلى مجنون. الفتح نائب عن الكسر. في أي موضع يكون؟ في الاسم الذي مصر. المانع له من الصف. العلمي والعادي. العلمي والعادي. عمر معدول على هذا. عامل عامل. طيب، أنا أذكر لكم وأنا مستملحة، يذكرها علماء النحو دائماً. ومعظم الشراح الالفيه يذكرون هذه المستمله قالوا بان شخصين كان يتنازعان القضاء شخصان يتنازعان القضاء احدهما اسمه احمد والاخر اسمه عمر ها احدهما اسمه احمد والاخر عمر والعمر كان فقيها عادلا لكنه فقير كان فقيها عادلا ها وكان فقير وكان فقير وأحمد كيف كان أحمد كان عارفا بأحكام القضاء غنيا يعطي الرشوة على القضاء غنيا يعطي الرشوة أو الرشوة على القضاء فمن برايكم سيتون القضاء عزل عمر وتولى القضاء لاحمد ليش انا فيه يا سعيد لا عودي لا عودي لا عودي لا عن عمر لان عمر معدول معدول عنه عودي لا المانع له من الصرف العالمية والعدل يعني مادم انك تعدل بين الناس لا تساوي شيئا ترتشي تساوي كثيرا قضاءنا اليهم أكثروا من لا من رحم الله زنات وشريبي الخمر يعني ومرتشين إلا من رحم الله وقليل من قليل من قليل من قليل, من قليل واللقي حطويلة والحبل جرار ربما يجر إلى الجن ولا إلى النار حتى كان يقول أحد المشايخ رحمه الله تعالى الشيخ ليالي يقول بعض أبيات هي أبيات يعني بالدرجة المغربية تقريبا هي ممزوجة يقول إن القضاء مثل الطغات في الدين زاد القضاء على الطغات أعطيني أعطيني هذا ال... <تصفيق> إن الشهود اللي نسميه العدود الناس كلهم عدول للعدل إن الشهود مثل اليهود في الدين زاد الشهود على اليهود أرشيني فالمهم الشاهد عندنا أن هذه المستملحة يذكرها العلماء دائما في مسألة العدل عمر معدل فلذلك مما يلغى به فلهذا قال, قال بعضهم قال بيتان سجلوا محفظهما ايا عمر استعد لغير هذا لغير القضاء فاحمد بالولايه مطمئنه ايا عمر استعد لغير هذا فاحمد بالولايه مطمئنه فان يكون معرفه وعدل فاحمد فيه معرفه ووزن ايش معنى الوزن لا وزن الأموال اعطوا الاموال فان يكون تانيك يكون وعدل لأن عمر بن من, من صرف العلميه والعدل عدل عنه. لما عدل فيه معرفه ووزن والمال له من الصح احمد العالمية والوزن وزن الفعل. وزن الفعل ولكن المقصود انا وزن المال وزن المال وزن المال وزن المال فان يكون معرفه وعدله فاحمد فيه معرفه الوزن هذا فيما يتعلق بعض ما يتعلق بالاسم الذي لا ينصرف ومعروف ان الاسم الذي لا ينصرف ان شاء الله لعل نخصص له وقت في غير هذه المقدمه المختصره الكلام فيه طويل حتى يقر فيه الحضرمي وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات وبفتح يجب خفضهما من كل ما لا ينصرف المشبه المشبه والفعل بان ذا يتصل الى اخره وابن مالك قال بيتا جامعا مفردا معبرا وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يوضف أو يكون بعد الاردف لاحظتم؟ وجر بفتحة ما لا ينصرف لا ينصرف يجرب بالفتحة لكن بشرط لا يكون مضافا ولا يكون مطرور بأل لأن آل, ال والتنوين لا يجتمع ال والإضافة أيضا لا يجتمعان إلا بالمساء المعروفه هذا هو بسم الله اسم الذي لا ينصرف إذا شئتم أن أذكر لكم بعض المسائل في الاسم الذي لا ينصرف يحتاجها الطالب لا يبد منها طيب الأولى مسألة الأولى شرط الاسم الذي لا ينصرف أو ما هو شرط الاسم الممنوع من الصرف بالفتح؟ ما هو شرطه شرطه أن لا يكون مضافا وأن لا يكون مقرونا بآل أما إن كان مضافاً أو مقروناً بال صرف، مثلاً مررت بأحمد. إذا قلت مررت كوم الآن صرف ولا مُنْعِصَر؟ هذا صرف. صرف لأنه مضاف. لأنه مضاف ومضاف إليه. آل بأحمد مررت بأحمدة. بالأحمدي. مررت بأفضل كوم ما مررت بان بالافضل فهو يكون ممنوع من الصف ما لم يكن مقرونا ب ال او مضافا ولذلك من الابيات التي كنا حفظناها الصرف في الاسماء بالثلاثة بأل والتنوين والاضافه بأل والتنوين والاضافه الصرف في الاسماء بالثلاثة بأل والتنوين والاضافه ابن مالك يقول الصرف تنويل أتا مبينا معنا بيه يكون ليسمه أم هذه المسألة أولى مسألة الثانية أسألها لمحمد سعيد عفان مررت مررت يصرف الله من أعلم الصرف لماذا؟ ليش؟ من العالمية وزيرة طيب سعد صمت مررت بعفان يصرف الله من ها؟ منع من الصار؟ نوع من الصار؟ عثمان، نوع من الصار؟ مصرف ولا منع من نوع من الصار؟ هي الوجهة؟ هي تريد؟ ولا منع من الصرف. لا، ولا منع من الصرف. الآن ركز معي، خليك من مصرف ولا منع من الصرف. طيب، ركزوا، هذه فائدة، حبيبتون أنا لكم هنا. ممكن أن أسوقه في قلب سؤال هل عفان مصروف او ممنوع من الصرف؟ أجعله سؤال لماذا؟ ليسهل فهمه هل عفان عفان اسم عفان هل مصروف أم ممنوع من الصرف؟ الجواب عفان إن كان من العفة فيمنع من الصرف. الثان إن كان من العفة فيمنع من الصرف لاحظتم وإن كان من العفونات فيسرث لماذا لماذا إذا كان من العفة يمنع من الصرف ومن العفونات يسرث لماذا يلا محمد سعيد قل له علش درست من الصف، ها؟ طيب، لماذا قلنا إذا كان من العفونة هذا يصرف، وإذا كان من العفة يمنع من لماذا؟ الصف، لماذا؟ لأن مؤنثه عثانية من العفة. أنت الصفص. الأول إذا كان من العفة الأول. يمنع من الصف الثاني إذا كان من يصرف لماذا؟ الأول فيه الوصف والأيزين الأيزين؟ لا الأول فيه النون زائدة فيه ليسة النون فيه زائده الثاني النون فيه كيف هي؟ أصلية النون فيه أصلية ولذلك مما يلغز فيه قالوا قالوا على أبيات ثلاثة اكتبوها احفظوها أيا علماء العصر لا زال فضلكم أيا علماء العصر لا زال فضلكم سماران أشرقت بكم نسيت البيت حتى يقول حق في عرفي المهم على كلنا علي أتذكر بيت أبينوا هذا هو البيت آخر وعندنا تذكره أبينوا يعني بينوا له أبينوا فما لفظ إذا كنت مادحا أبينوا فما لفظ إذا كنت مادحا به فالجميع يمنعون من الصف فالجميع يمنعون من الصرف وإن كان مهجوا من العفه مدح ولا مدح مدح ما تحط العفه العفه مدح والعفونه كان مهجوا فصرفا هو ان كان مهجوا به فصرفا او فصرفنه وإن كان مهجوا به فصرفا فصرفنه بما شئتم هذا مخالف على كل هذه الأبيات يعني يكفي أن تفهموا من هذا البيت أبينوا فما نفضل إذا كنت مادحا به فالجميع يمنعون من الصرف وإن كان مهجوا به فاصرفنه احفظوا هذا البيت واحفظوا البيت وصدره والباقي إن شاء الله هو أبيات ثلاثة لكن للعلي أتذكرها بإذن الله سؤال آخر لك محمد سعيد أسماء البقع، أسماء البقع وأسماء البلدان وأسماء القبائل تصرف ولا تُنَامِ السفر؟ تُنَامِ السفر؟ ليش؟ يعني هكذا؟ <تنعم> ها؟ <تنعم> خليكم حضرموت أنا أقول لك يعني أسماء ما أقول لك شعر على على حاجة واحدة. <تنعم> ها؟ نعم سب سجل السؤال هل أسماء القبيلة أسماء البقعة والبلدان والقبائل تصرف أم تمنع من الصرف هل أسماء البقعة والبلدان والقبائل تصرف أم تمنع من الصرف ما هو الجواب ركزوا معي جيدا ان راعيت الجواب ان راعيت الحي الحي صرفته وان راعيت القبيله مع العلبيتي منعته من الصف فانت عندما تلاحظ في هذه الاسماء الثلاثه الحي تصرفه ام تمنعه تصرفه لكن إذا راعيت القبيلة والعالمية منعتهم من, من صرف من وكذلك أسماء الكلمات لاحظتم ركزوا معي كيف أسماء الكلمات كتبت محمد محمد سعيد كتبت محمد تصرف ولا تنعمل صرف تصرف وانت كتبت محمد تصرف ولا من صرف يعني الكلمة للجمع. أسماء الكلمات كتبتوا محمد خذ لفظة محمد تمنعه من صرف أم تصرفه؟ لمنعه من الصرف؟ لماذا؟ العلمية ها؟ لاحظ أسماء الكلمات هي نفسها كأسماء القبائل والبقعة والبلدان أسماء الكلمات مثلا نحو كتبت محمد فإن راعيت لفظ محمد ماذا تفعل صرفته. صرفت إذا رعيت لفظ محمد صرفت ولكنك إذا رأيت معنه ماذا تفعل تمنعه من الصرف المانع لها من الصرف؟ الوصف لا العلمية والتأنيث معنو لأن أصبح اسم كلمة اصبح اسم كلمة لاحظتم هذه نعم لا. لا. طيب قل من ينبي على هذا فلذلك قلت هناك أسماء دقيقة ونبيه عليها طيب آه القبائل والبقعه وماذا اخر البلدان. والبلدان ما, ما موقعها في مسائل الصف موقعها كما قال السيوطي قال بيت رائع احفظوه احفظوه يسهل عليكم القبائل والبقعه والبلدان واسماء الكلمات ركز عثمان القبائل والبقعه والبلدان واسماء, الكلمات, واسماء الكلمات, الكلمات, الكلمات قال وابن القبيله والبلاد والكلم الكلم شو هالكلمه مساء الكلمات ما تكون من ثلاث كلمات اسماء الكلمات اسماء الكلمات, الكلمات, الكلمات لانها سجن وابن القبيله والبلاد والكلم على الذي قصدته كما رسل ماذا فهمت من هذا البيت سأقصد؟ يعني على حسب قصدك فإن عين رعيت عين. في راعيته كذا. في راعية العالمية. على الذي قصت. على الذي قصت وكمارو سيم. عيد البيت. وابن القبيلة عين. والبلاد. لا لا وابن القبيلة مش القبيلة وابن القبيلة ابن أمت الطالب القبيلة. والبلاد والكلم على الذي قصدته كان عرصم فاذا قصدت مثلا الحي هو اللي قلنا ان راعيت الحي ان راعيت الحي صرفته وان قصدت القبيله مع العالميه منعته من الصرف واضح في إشكال؟ طيب هناك مسائل اخرى تتعلق باشياء هل تمنع من الصف وتصرف وهناك أشياء أخرى تتعلق بإبراهيم وهي اللغة التي فيه بعضهم قال أوصلها إلى أكثر من 17 لغة 19 لغة 19 لغة وهناك أيضا أشياء أخرى تتعلق بأسماء الأنبياء أسماء الأنبياء يعني أسماء الأنبياء هل كلها مصرفة ولا كلها من نوع من الصف احتقلوا بعضهم كلها من نوع من الصف إلا شه صامون الشاه <سؤال> صمو هذا غير صحيح بقي لا باقي لوت وباقي هود ها هذ من يعاونوا يصرفون ولا يروحوا اما الشاه قالوا شعيب رمز لشعيب الشين رمز لشعيب ولها رمز ليهود والصاد رمز لصالح والميم رمز لنبينا محمد الاصلاص هناك اشياء اخرى تتعلق بالاسم الذي لا ينصرف انا اخشى اذا بقينا كنحتو فيها عن نقول ولذلك حنا انا بغينا باش من باب معرفه علمه العراق. ثم قال المصنف رحمه الله كم وللجزم علامتان ها وللجزم علامتان السكون والحذف وللجزم هكذا قال المصنف فأما السكون لاحظتم هذه القضيه ركزوا معي محمد سعيد نحن عندما تكلمنا عن الاسم المفرد مطلقا لذلك لم نقف معه في حاله النصب وفي حالة الرفع وفي حاله الجر لان التعريف واحد ويجر ذيله على الرفع والنصب والجر وعندما عرفنا جمع التكسير هو واحد ايضا يجر ذيله تعريف واحد يجر ذيله على الرفع والنصب والجر وعندما عرفنا جمع المؤنث السالم يجر ذيله على كل انواع الاعراب وعندما عرفنا ايضا الافعال الخمسة. تجر ذيلا على كل أنواع الإعراب التي ذكرني وعندما عرفنا جمع المذكر السالم يجر ذيله أيضا على كل المرفوع والمنصوب والمجرور وعندما عرفنا ألف التثنية كذلك يجر ذيله على الألف إذا كان في حالة الرفع وليا في حالتي النصب والجر، وعندما عرفنا اسم الذي لا ينصره يجر ذيله وهكذا ولذلك لا نطير لأننا إذا شئنا أن نطير في باب معرفة علبة خلاص لهذا قد ترون انني لم الطب، لكن ذكرت عيونا النحو في باب معرفه علامه الاعراب وهذا اهم شيء الذي ينبغي ان يعلمه الطالب ثم الان وصلنا الى ماذا الى أول الجزم علامه ما هي ما, ما هي السكون ما, أو ما, ما السكون والحذف فاما السكون يقول المصنف فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر واما الحذف فيكون علامة للجزم في ماذا؟ في الفعل المضارع المعتم الاخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعوها بثباته أي التي كان رفعوها بثباته ها؟ واضح؟ طيب الجزم نقف لا سمي الجزم جزم اللي انجزام الشفة عند النطق به هو الجزم هو القطط وهو خاص بماذا؟ خاص بالفعل، ولهذا هو يكون من علامة الفعل وليس من علامة الاسم، ولهذا قال بنو بنو فيما سبق ماذا قال؟ ولا خفض في الأفعال، ولا خفض، ولا جزم في هذا في الأسماء، أما في الأفعال قال، ولا خفض فيها، ولا خفضة. وماذا قال الملك؟ كما قد خصص الفعل بأن ينجزم كما قد خصص الفعل بأن ينجزيم إذن فالجزم خاص علامة خاصة بماذا؟ بالفعل طيب وما هي علامته؟ علامته السكون السكون أين يقع؟ في الفعل المضارع الصحيح الآخر وسبق قلنا بأن الصحيح الآخر هو الذي خلي الماذا؟ من حروف العلة أو من نون نسواء أو, أو نون جمع يعني حروف العلة هذه تدخل في نون جمع أو نون التوكيد الخفيفه نونيد الخفيف واضح ثانيا الحذف علامة السكون والحذف الحذف إين في موضوع عين من يذكرهما؟ في الفعل المضارع المعتل الآخر مثلا يسعى دخل عنه لم؟ لم يسعى لم حرف نفي وجزم وقلب يسعى فعل مضارع مجزوم بحثي ماذا؟ حثي حرف العلم والدليل على أن الحرف الذي حذف إيش هو؟ الألف الدليل على أن الالف هو المحذوف <سؤال> إيش هو الدليل على أن الألف لماذا لا يكون لأي التي حرفت الفتحة دليلة عليها والفتحة كما سبق ان قلنا يسميها سبوي ألفا صغرى لم يرمي لم حرف نفي وجزم وقلبي يرمي في المضارع مجزوم بماذا بلم وعلى ما تزمي الياء والدليل على أن الياء هي المحذوفه كسرة كسره كسر دليله عليها مثل دليل عليها ولهذا سمها السيبويه ياء صغرى لم يغزو لم حرف نفي وجزم وقلب يغزو فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه بله على الازمه حذف الواو الوا. والدليل على ان الواو هي المحذوفه الضمه الضمه عليها ويسميها السيبويه يسمى يسمي الضمه واوا صغرى وماذا بقي لنا الافعال الخمسه, الخمسة. تقول لم يقوم لم حرف نفي وجزم وقدر يقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف النون والواو ما موقعه في الاصل طبيعه في فاعل وهكذا تقول في الالف وهكذا تقول في الياء ثم بقي لنا من ابواب النيابه ولعله ولعل كما قال بعض النوحات الباب السابع من أبواب الذي خرج عن الأصل إيش هي الفعل المضارع المعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الأخير العلة المعتل الأخير إما أن تقول علة بالو أو باليا أو بالالف بالو يغص باليا يرمي بالالف يخشى المعتل من الأفعال المعتل من الافعال ما هو المعتل من الافعال المعتل من الافعال ثلاثه اقسام لا بد ان نذكر هذا التقسيم لسهوله لا تحسره. المعتل من الافعال كما قلنا ثلاثه اقسام اما اخره الف قسم واما اخره واو قسم اخر واما اخره ياء قسم ثالث فاخره الف نحو يخشى وآخر هو نحو يغزو وآخر هو ي... يرمي. يرمي محمد سعيد هذه الثلاثة ماذا تسمى؟ عند اسم يجمع هذه الثلاثة قل عند اسم يجمع هذه الثلاثة هذه الثلاثة اسم اعتدم ينقسمها ثلاثة أقسم هذه الثلاثة ماذا يسمى؟ يفعل ثلاثة يسمى معتلا هذه كلها الأقسام الثلاثة سمع. تندرج تحت المعتل محتل. يسمى محتل. معتلا محتل من أو معتل من الأسماء أو معتل من الافعال وش يمكن أن يكون معتل من الأسماء؟ احنا نشوف الآن معتل من الافعال ابن مالك نذق وأي فعل آخر منه ألف او واو او ياء فمعتلا عريف واي فعل اخر منه الف او اخر منه واو او اخر منه يا فماذا يسمى وبماذا يعرف فمعتلا عرف اعدل واي فعل اخر منه الف او واو او يا فمعتلا عرف طيب الالف ماذا فيها؟ فالآلفا وفيه غير الجزم غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي ما كيدعو يرمي إلى قال والرفع فيه نوي واحذف جزيمة ثلاثهن تقضي حكما لازمة ماذا يقصد بقوله ثلاثهن ها ما ذات الو واليا والآلف ابن مالك ماذا عنا بهذه الابيات ركزوا معي عنه إنما أن ما آخره ألف من الأفعار المعتلة يلوى فيه لاحظتوا؟ ما ماذا يلوى فيه؟ والنص لتعذر ظهورهما في الألف نحو زيد يرضى ولن يخشى اما هذا ما اخره الف من افعال ركز ما اخره من ال الف عفوا ما اخره الف من الأفعال. فيه الرفع والنصب فيه الجسم ما أخره ألف فيه الرفع والنصب لماذا الرفع والنصب, والنصب. ويمنع فيه الجسم فيه الجسم. لماذا يتعذر وينتهي ما في حزيد يرضى ولن يغشى هذه الصورة أولى أما ما أخيره هو كيدعو أو ما يا كيرمي كيف نتعامل لا تظهر فيه يظهر فيه الرفع ويظهر فيه نص يعني الرفع لا يظهر فيه رفع ويظهر فيه نص يظهر, يظهر فيه الرفع؟ لا يظهر فيه النصب؟ لا نص يظهر فيه الرفع لا يظهر فيه. آه، يظهر فيه يظهر في النص لماذا فيظهر نصبه بالفتح لماذا الجواب لخفتها لخفتها ولهذا قال ربنا عز وجل لن ندعو من دونه إله لن ندعو ما قدش لن ندعو لن حرف نفي ونصب واستقبال ندعو فعل مضارع منصوب بلم يكون نصبه ماذا نقول هناك من في هناك من نصبه ما يدعو يا هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هناك من هناك من هناك من هناك أظهر, أظهر ولهذا حتى في, في الإسم في الإسم رأيت القاضية ماذا قال المملك؟ ماذا قال؟ والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يوجه نحن عندما كنا ندرس كنا نغير هذا البيت ماذا كنا نقول؟ لازلنا ندرس ماذا كنا نقول؟ والثاني منقوص ونصب ظهر ورفعه ينو وكذا ايضا يجر فكنا نقول والقاضي منقوص وعيبه ظهر والقاضي منقوص وعيبه ظهر ورفعه ينو وكذا يجر الوزن, الوزن. ها الوزن وكذا ايضا يجر كنا كثير من الأبيات يعني يغيرها الطراب يعني مثلا والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر فكنا نقول والأصل في الأخباز أن تكسر وجوز الحرارة إذ لا على كل وكنا نقول ايضا أشياء أخرى المهم دعوها لأ. المهم الثاني منقوص ونصبه ضحر قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ما فرغنا من الجزء ماذا قال فصل المعربات قسم قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فأما الذي يعرب بالحركات فاربعه انواع ايش هي الاسم المفرد طبعا استحضروا تعرف اسم مفرد في باب المعرفه تعلمت الاعرب له اوجه وجمع التكسير استحضروا ايضا تعريفها وجمع مؤنث السالم تعريفها وانواعه واعرابها والفعل المضارع الذي من يتصل باخره شي شيء هذه ما حكمها كلها وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره انواع الاعراب الثلاثه وتجزم بالسكون هذا الاصل الاعراب وخرج عن ذلك ثلاثه اشياء إش اشياء جمع المؤنث سالم ينصب بالكسر والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة يجمع المؤنث السالم ينصب بالكسر وحقه أن ينصب بماذا؟ بالفتحة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة وحقه أن يخفض بماذا؟ بالكسر والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بح guessing آخر لم يغز والذي يعرب بالحروف كام أربعة أنواع أربعة أنواع التثنية سبق تعريفها وأنواعها وشروطها وجمع المذكر السالم جاء والسبق تعريفه أيضا وأنواعه وشروطه والأسماء الخمسة سبق تعريفها وإلاه والأفعال خمسة كل ذلك سبق وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين هذه تسمى أفعال خمسة. فمتثنيه فما فما حكمها فاما التثنيه فترفع بالالف جاء الزيداني قال رجلان قال فعل مضارع رجلان فعل مضارع عفوا فاعل مرفوع بماذا بالالف نائب عن الضمه في أي موضع تكون الالف نيابه عن الضمه في تثنية الاسماء الخاصة وتنصب وتخفض بماذا بليا بليا وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بماذا بالياء وأما الاسماء الخمسه عفوا الاسماء الخمسه نعم فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر وتخفض بالياء وأما الافعال الخمسه فترفع بالنون ذي الخه وتنصب وتجزم بحذف هذا هو الفصل هذا الفصل لكن الفصل كم ساعة على لأ؟ ساعة ها ها ها ها ها ها ها قليلا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها والحاجز. والحاجز بين الشيء بين الشيء من هو الفاصل الحاجز بين الشيء هذا هو الفصل اذا قيل لك ما هو الفصل لغه فتقول الجواب الفصل لغه هو الحاجز بين الشيء ومنه الحاجز حاجز اللي كيعملوا يكون يحجز بين الشيء ها الحواجز ديال البوليس الشرطه هذا الحواجز اللي كيعرفه في الطريق للسيارة هذيك اسمه الحاجز المغاربة شو اللي يسموه الشرط الميت آه يعني كيكون عالي يعني كيقولك هذا الشرط ميت ما هو الحاجز استلا ما هو الفصل استراحا لاحظ الفصل استراحا هو اسم لطائفة من المسائل المشتركة اسم لطائفة من المسائل المشتركة مع ما قبلها في اليوم اسم لطائفة من المسائل المشتركة مع ما قبلها في الحل. فإن كانت غير مشتركة فيعبرون عنها بباب فقط على كل الفصل في بعض الأحكام ضروريه أن تذكر فأنا أظن لو نربطها نربط هذا هذا الفصل نربطه بماذا؟ بباب الأفعال وباب الأفعال بقي لكم الآن من العلوم أو علم التأسيس في علم النحو والقواعد النحو باب الأفعال الثلاثة أفعال الثلاثة أحكامها ثم بعد ذلك ما ياتي كله سهل فلذلك خليوا أعني إن شاء الله في هذا الفصل حتى نتكلم فيه إن شاء الله براحتنا عن الفصل فيه كلام جيد نذكره وهناك من كان يعترض من كان يعترض هذا الفصل ثم بعد ذلك رجع يقول به رجع يقول به هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى بار معرفة علامة الإعراب إلى قوله فصل المعربات قسمان والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته